now أن أكون من المسلمين وأن أكون القرآن فمن احتدى فإنما يهتدي لنستر ومن بسم الله الرحمن الرحيم اه عزيم تلك آيات الكتاب المبين نسمو عليك النبا